خد تعالى بحث وان كيسا كي قاوة هندك تشتدي اتئينا ريزا في خده هند مصر خد تعالى تشيكوه وتوامينا الناس هندك مروفت هاي من يتخذ من دون الله أنذادا هندك شريكا بو خد تعالى تشيكوه اشبلي خده عبادتي هندك الديتكان هندك عبداء هندك مخلوقه. يحبونهم كحب الله بجاكا وحش خدتكان وصح حشب الصنموج انك شعله مهوصا تفسيرك يوهنداك الدياغوتي يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله يعني وصح حش قُدْكَنْ خدكن الصَّرْمَانِ حش خددكن. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ اشد لِلَّهِ لله اوكست ايمان او عذاب اخدتها تعالى بوان حاضرك للجهنم هذا اذ يرون العذاب وقت او عذابت بينا دي او ظان واختوا او عذاب بينا ان القوة لله جميعا عندك قوة خرك يا خدي نيا صنمان، نيا وان مخلوقان او انت عبدون اجبلي يا خدي او مخلوقا تشب بس كان اف كسب هذه ظان واختي عذاب بيني صح يا نخديت على البس إذا العذاب أن القوة لله جميع قوة خريويدة شنكوي واخديت زان أبان صنماء تبونكلي ورجقي يوم تجبر ربان يجنك وأن الله شديد العذاب داب يقين ومسجع زان عذاب خديت تعالى يد جوار بويكاس يكفر بخديبك